وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سبق الدرس الماضي الكلام على هذه الترجمة ومتى تكون السنة موافقة للقرآن وأن هذا هو الغالب فإن السنة تأتي مؤكرة لما في القرآن وإذا نظرت فيما أجب الله عز وجل من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار وصبر الحديث وأداء الأمانة فجدت أن السنة موافقة من القرآن في ذلك وهكذا في سائر الأوامر وإذا جئت إلى النواهي في تحريم الشرك وتحريم العقوق وزنا وقتل في نفس المعصومه والسرقة والشرب الخمر والربا والعقوق والقطيعة وغير ذلك تجد أن القرآن يوافق تجد أن السنة توافق القرآن في ذلك وهم ما يتعلق بما كان بيانا كبيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بفعله فإن القرآن أجمل وليس في القرآن عدد الركعات الصلوات المفروضات ولا صفة الصلاة تفصيلا ولا أنصفاء الزكاة ولا كثيرا من أمور الحج على سبيل التفصيل حتى الطواف المذكور في القرآن والسعي المذكور في القرآن إنما جاء بيانه وتفصيله في السنة من حيث عدد الأشواق وماذا يقال فيه وما أشبه ذلك وهكذا السنة الزائدة على ما في القرآن مثلنا بتحرييل القرآن للأم من الرضاع والأخت من الرضاع فقط وجاءت شمة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة فتحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخس من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع وعند التفصيل يكون معنا الأن من الرضاع وإن علت والبنت من الرضاع وإن نزلت بنت الأب من الرضاع وبنت البنت من الرضاع والأخت من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم والعمة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم والخالة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم وقول مثل ذلك في بنت الأخ وبنت الأخت وهكذا في تحريم كل ذي من السباع ومخرب من الطير فإن هذا إنما جاءت السنة وهكذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مع الله قال ووحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فالسنة تأتي مع القرآن على هذه الأوجه المذكورة قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mamma ليس فيه كتاب، و فيما كتبنا في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان في القرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الأوجوه منها مات الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره نعم قد سبق في هذا سيكون شيء واضحا فلا تأتسلنا بالبيان لأنه واضح بيانه الله عز وجل وجل نعم ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله كيف فرضه على من فرضه ومتى يزول بعضه ويتبت ويجب يعني مثل الصلوات المفروضات بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتها وبين على من تجب وأنه أجبة على المكلفين وأن غير المكلف لا تجب عليه وبين أن صلاة الجماعة تجب على المقيم ولا تجب على المريض ولا على المسافر ولا على العبد ولا على المرأة وهكذا أيضا في الحج جاء البيان فيه وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهكذا أيضا فيما يتعلق بالزكاة في صفاتها وما يتعلق بها فيقول ومنها ما أتى في غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله على أن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه يعني متى يكون هذا الأمر فاجباً ومتى يكون يزول بعضه كالصلاة في حق المريض يصلي ولا يجب عليه جماعة لا يستطيع القيام فيزول عنه فرض القيام فيصلي قاعدا فزال عنه بعض الفرض لأنه ما على القيام فيصلي مقعود وإن لم يستطع قاعدا صلى على جنب وهكذا طال ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب نعم ومنها ما بينه عن سنة, النبي عن عن سنة نبيه بلا نص كتاب هذا مثل الأشياء التي جاءت سنة زائدة على القرآن مثل ما سبق في المحرمات من الرضاع ومثل تحريم كل ذي مخلم من الطير ونابي من السباع وتحرين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فإن هذا ما زادته السنة على ما في القرآن وكل شيء منها بيان في كتاب الله فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه Qabil an Rasulullah s.a.w. sunanahu bifardillahi ta'ata Rasulihi ala khalqih wa niantahu ila hukmih wa man qabil an Rasulullah fa minallahi qabil lima fardallahu min ta'atih Faidm'u al-qabula lima fi kitabillahi wal sunnati Rasulullah al-qabulu likulli wahid minhuma anillah wa in tafarrakat furu'al asbabillati qabila biha anhumah كما أخل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نحن يقول هنا فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله يعني الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله وأن نقبل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة قال فهذا القبول يشمل شامل لكل واحد منهما عن الله، أي أن هذا يشمل أن نقبل جميع ما جاء في القرآن، وجميع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تفرقت فروع الأسباب، وإن تفرقت فروع الأسباب، فهذا لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حق المريض هذا في حق المسافر هذا في حق المعدور هذا في حق الغني فيما يتعلق بالزكاة ونحو ذلك قال التي قبل بها عنهما فلماذا وجب عليه كذا ولم يجب على غيره لأنه قادر لأنه غني لأنه مقيم وما أشبه ذلك قال كما أحل الله عز وجل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة فهناك فرائض لأسباب مثلا الصلاوات الخمس لماذا تجيب الظهر إذا دلكت الشمس المغرب سببها غروب الشمس الزكاة سببها ملك النصاب حولان الحول الحج لوجود الاستطاعة وهكذا قال كما شاء جل فناؤه لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون لماذا فرض الله على هذا ونفرد على هذا لماذا فرض لهذا السبب دون هذا لماذا جعل القطع لليد سببه السرقه وجعل الرجل سببه زنا المحصن وجعل الجلد سببه الزنا في حق البكر وكذلك أيضا الجلد سبب سبب لاو الخمر شربه سبب للجلد كل هذا بمقتضى حكمة الله هو الذي شرع هذا لماذا ما أمر بقتل الزاني الذكر أو بقطع ذكره لماذا أمر بقطع السارق لا بقطع رقبته الله الحكمة البالغة لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون نعم وقال رحمه الله وقد بين الله أنه فرض فيه قطع رسوله وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عُذْرًا بِخِلَافِ أَمْرٍ عَرَفَهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْقَدَ جَعَلَ اللَّهُ بِالنَّاسِ كُلٍّهُمُ الْحَاجَةَ إلَيْهِ فِي دِينِهِمْ وَقَامَ عَلَيْهِمْ حُجَّتَهُ بِمَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَانِي مَا أَرَادَ اللَّهُ بِفَرَائِضِهِ ف ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى أي سنة أخرى فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله بل هو لازم بكل حال Wa aurad rahimahu Allah hadith Abu radhiyallahu an An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah La ulfiyana ahadakum mtaki ala arikatih yatihi alamru min amri mima mima nahiyyu anhu atau amartu bihi Fayakul la nadii ma wajdna fi kitabillahi tabghna Tum kah Wafi haa d tatabiut al an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله نعم يعني أنه يجب قبول السنة وإلا من يجد ذلك الأمر في القرآن أو ذلك النهي في القرآن فإن ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أن كل متكلم على غير أصل كتاب ولا سنة فهو هديان عن الهسين الكرابيسي قال قال الشافعي كل متكلم على غير أصل كتاب ولا سنة فهو هديان يقول هنا إن كل من تكلم بغير دليل فإنما هو يعني ككلام السكران وكلام النائل يهدي ولا يدري ما يقول لأنه تكلم على غير بصيرة على غير بينة وعلى غير برهان وهكذا الذي يتكلم بلا دليل فكلامه كاللغو لا عبرة به ولا قبول له لأننا إنما نتلقى ديننا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم قلت محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذم الكلام وأهله وهذا من أهم الأبواب فإن علم الكلام من العلوم غير الشرعية التي حصل بسببها فساد في العقائد وظل بسببها من ظل عن الصراط المستقيم فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن جرى من جراهم ظلوا بسبب هذا العلم فعطلوا نصوص الصفات وخالفوا ما كان عليه سلف الأمة رغوان الله عليهم أجمعين والذين ينسبون التمشعر إلى الإمام الشافع رحمه الله عليهم أن يدركوا هذا الكلام الذي قاله فإن مذهب الأشعرية في باب الاعتقاد مبني على هذا على علم الكلام والشافعي رحمه الله تعالى ظلل أهل الكلام وحكم عليهم بإحكام شديدة لعظيم جرمهم وما اقترفوه في حق النصوص الشرعية في أبواد المعتقد على وجه الخصوص فحين فحينئذ هؤلاء إما أن يكون الإمام الشافعي رحمه الله ظلم مبتدعا عندهم وذلك لأنه لا يقبل علم الكلام ويدمه غاية الذم وإما أن يكونوا هم الضالين عند الإمام الشافعي لأن هذه أحكامه على من ارتدى علم الكلام تلبس به نعم عن يونس بن عبد الأعلى المصري قال سمعت الشافعي يقول لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه خير له من الكلام ولقد طلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول ذلك نعم ذلك لقبح ما قالوه ولقبح اللوازم التي ألزم بها غيرهم فترثوا لأجلها الكتاب والسنة وكما سبق أن بعضهم يقول إن ظواهر القرآن والسنة كفر لأنها تدل على التشبيه والتمثيل وجاءوا بكلام قبيح عطلوا به صفات الله عز وجل وعن يونس بن عبد الأعلى مرة أخرى قال قال الشافعي يعلم الله يا أبا موسى لقد اطلعت لقد من أصحاب الكلام على شيء لم أظنه يكون ولا أن يبدل المرء بكل ذنب أنه الله عنه ما عدا شركا خير له من الكلام. وعن الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول لأن يلق الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. نعم يرى أن هذا أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره. والعلماء رحمهم الله يقولون البدعة بريد الكفر البدعة بريد الكفر وفي الحديث إن الله حجب توبة عن صاحب البدعة حتى يتوب عن بدعته أو حتى يدعى بدعته ولذلك العلماء يرتبون الذنوب أولا الشرك ثم البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة فالبدعة شر من الكبائل لأن صاحب البدعة يتدين بها ويرى أنها دين طاعة وقربة ويجاهر بها ويدعو إليها ولا يجد غضابة ولا حرج في ذلك بخلاف صاحب الكبيرة زاني سالق ومن جرى مجراغ يشعر بشيء من الخجل والذل ولا يتدين بذلك ولا يدعو الناس إليه ويجاهر إلا من كان قد ذهب عنه الحياء ويريد أن يفسد على الناس أعراضهم وأخلاقهم هذا أمر آخر. نعم. وعن أبي ثور قال سمعت الشافعي يقول مرتد أحد بالكلام فأفلح. نعم تلبس أحد بالكلام وحمله وتعلمه فأفلح. لا شك أنه يقول أمر الخسران والضلال كما حصل نمن خاضوا لوجج علم الكلام وركبوا بحره ندم أشد الندم كان بعضهم يقول ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور وآخر يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وآخر يقول نهاية إقدام العقا... العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ظلاله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى إن جمعنا فيه قيلة وقالوا وآخر وغيرهم يموت وصحيح البخاري على صدره ويندمون على ذلك الغزالي الذي هو من جملة من ارتدى بعلم الكلام ألف بعد ذلك كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام ويقال إنه مات وصحيح البخاري على على صدره مع أنه كان قد خاضى لذلك خوضا مظموما نعم فعن المزني قال لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي إن كان أحد يخرج ما في ضميري وتعلق به خاطري من أمر التوحيد فهو يعني أن المزني كان عنده شبهات في هذا الباب فيما يتعلق توحيد الله فيما يتعلق الصفات بسبب علم الكلام بسبب علم الكلام حصل عنده شبهات عظيمة فلما قدم الشافعي إلى مصر قال لما وافى قدم الحضر إلى مصر قلت في نفسي إن كان أحد يخرج ما في ضميري وتعلق به خاطري من أمر التوحيد فهو يعني في الشافعي هو الذي سيعافن الله به نعم فصرت إليه وهو جالس في مسجد مصر فَلَمَّا جَسُوتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي ضَمِيرِي مَسْأَلَةٌ فِي التَّوْحِيدِ فَقُلْتُ إِنَّ أَحَدَ إِنَّ أَحَدًا لَا يَعْلَمُ عِلْمَكَ مَا الَّذِي عِنْدَكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِي أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا جَالِسٌ بِفِسْطَاطِ مِصْرَ فِي مَسْجِدِهَا بَيْنَ يَدَيِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ قَالَ هَيْهَاتَ إِنَّكَ بِتَرَانَا وَجَمْبُولَانَ يضربك تياره وأنت لا تعلم. يريد ذلك البحر الذي أغرق الله عز وجل به أو فيه فرعون ومن معه. قل أنك لست في المسجد. أنت في المسجد بجسدك، لكن عقيدتك وأفكارك أنت في ذلك المكان المهلك. أنت في ذلك المكان المهلك. يضربك تيار مواجه. فتلاطم وتضربك. وهذا يبين له خطورة علم الكلام الذي تلبس به. وكيف أنه أضر بجذر عظيما نعم. وهذا هو الموضع الذي غرق فيه فرعون. أبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك. يعني عما يتعلق بكيفية في الصفات وما يت... ما جاء عن أهل الكلام في هذه الأبواب. فقولوا لا. فقال هل تكلم فيه الصحابة؟ قولي لا. فقال لي تدري كم نجم في السماء قلت لا قال فكوكب من هذه الكواكب الذي تراه تعرف جنسه طلوع طلوعه أفوله طلوعه،, طلوعه،, طلوعه أفوله مما خلق مما خلق, مما خلق. هو الآن يضرب له أمثلة تقول لو أنت الآن تبحث في ذات الله وكيف هي صفات الله عز وجل وأمور من أمور الغيب التي تستأثر الله بها أسألك قال له هل تدري بعد أن قال له هل تكلم الصحابة رضي الله عنه في هذا قال لا فقال له بعد ذلك أتدري كم في السماء نجم كم عدد يوم السماء قال لا قال فكوكب من هذه الكواكب الذي تراه تعرف جنسه تعرف طلوعه متى يطلع متى يغرب قفوله مما خلق هذا النجم فقال له لا نعم قال فشيء تراه بعينك خلق ضعيف من خلق الله لست تعرفه تتكلم في علم خالقه يعني يقول إذا كنت لا تدري عن هذا المخلوق الذي تراه بعينك فكيف بالذي خلقه فتأتي وتتكلم تتكلم عن الله وعن صفاته وما يجب له وما ينتج عنه نعم ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصف شيء منه يريد أن يؤدبه وأن ينزع هذه الأشياء من قلبه سأله قال أنا أسألك عما تحتاج إليه سأله عن وضوء عن مسألة في الوضوء ما أجاب ففرعها إلى أربعة فروع أيضا ما أجاب عن مثل هذا نعم ثم قال لي شيء تحتاج إليه في اليوم مرارا خمسة تدعو تعلمه وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك ذلك فرجع إلى الله وإلى قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك يعني استدل بالمخلوق على الخالق كما قيل وفي كل شيء له آية فتستدل على بالمخلوق على وجود خالقه وعلى عظمة خالقه وعلى رحمته وعلى حكمته وعلى قدرته سبحانه وتعالى قال ولا تتكلف علم ما لا يبلغك عقله كيف صفات الله كيف كذا لا يمكن لأحد أن يصل إليه نعم فقلت فقد طبت إن عدت في ذلك نعم انتفع بذلك انتفاعا عظيما ولذلك أحيانا بعض الناس يحتاج إلى شيء من هذا وكما يقال آخر الدواء الكير وقد ذكر بعض الفقهاء الكيار قال لماذا جعل العلماء كتاب الجهاد آخر كتب الفقه لماذا لم يكن كتاب الجهاد في أول كتب قبل الطهارة وقبل الصلاة وقبل الصوم ونحو ذلك فقال لألا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة صحيح بعض الناس يتكلم فلان مرتد وعن الردة وأسبابها وعن تكفير الحكومات والشعوب والمجتمعات ولو سألته عن مسألة في صلاته ما استطاع أن يجيد لو سألته عن في صلاته عن مسألة في الطهارة ما استطاع أن يجيب وصار في هذه الأمور الخطيرة مجتهدا مع أن الكلام على الجهاد ومسائل التكفير والإيمان من أدق مسائل العلم وهذه إنما هي لخواص العلماء لا لطلاب العلم ولا لأحد العلماء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة نعم قُلْتُ مُحَابِرُكُمْ اللَّهُ مَا حُكْمُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْكَلَامِ عَن أَبِي ثَوْرٍ وَحُسَيْنِ الْقَرَابِيسِيِّ وَالْحَسَنِ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالُوا سَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ يَقُولُ حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَيُخْمَلُوا عَلَى الْإِبِلِ وَيُطَاقُوا بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الكلام. <تصفيق> شديدة يريد أن نكتب بهم ويقول أنا حكمي فيهم هذا في بعضها أن يضربوا بالجريد والنعال أن يقاموا في القبائل والعشائر وينقلوا إلى الناس في مجامعهم ويضربوا أمام الناس بالنعال وجريد النخل بالنعال وجريد النخل ويطاف يضعون على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام فهذا لا شك لم شديد في الكلام وأهله نعم قلت الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الخطأ في العقيدة أشد من الخطأ في الفقه وأن أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضاً فليس الخطأ في باب العقيدة كالخطأ في باب الفقه وكما سيأتي يقال من أخطأ في العقيدة كفرته ويقل من أخطأ في الفقه أخطأت أنت قد تخطي في مسألة فقهية الأمر يهون لكن في مسائل العقيدة الأمر أشد مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره يكون هذا في باب العلميات والعمليات كما بين هذا شيخ الإسلام بمتينية رحمه الله فالعالم قد يحصل منه خطأ في باب المعتقد ويكون ذلك عن اجتهاد كما يحصل في الفقه لكن الكلام على ولذلك لما حصل ابن ابن حبان خطأ فيما يتعلق بالنبوة وأنها يمكن أن تنال بالكسب كفره وكفره من أهل العلم ابن خزينة في مسألة الصورة تكلم فيه العلماء بكلام شديد بسبب هذا الخطأ وهكذا أيضا مسائل أخرى حصلت أخطاء بعض أهل العلم، فشنع عليهم تشنيعا عظيما بسببها، وهذا موجود في العلماء الأولين والمعاصرين مع أن العلماء أبينوا أن العالم قد يحصل منه الخطأ في باب العلميات، كما يحصل منه الخطأ في باب العمليات، يعني يحصل في الفقه، يحصل في أمور الاعتقاد، مع الاستهاب، ولكن لا يتابع أحد على خطأ. أخطأ فيه نحذر من خطأ ونرده وإن كان ذلك العالم متمسكا بالكتاب كتاب والسنة سائراً على طريق السلف فإننا نحذر من خطأه ولا نجعل ذلك سببا للوقيعة فيه وإصطاطه وإلغائه وتشويه سمعته بين الناس فكل يعامل ما يقتضيه ويستحقه ولذلك قال إن أهل الأهواء يكثر بعضهم بعضا وهذا موجود في المعتزلة في الجهنية ومن جرى مجراهم من, من أهل البدع ربما اختلفوا فكفر بعضهم بعضا وانظر إلى الخوارج بفرقهم القديمة والمعاصرة كم يحصل بينهم من اقتتال وتكفير واستحلال دماء على مسائل ربما تكون مسائل دنيوية أو على مسائل يحصل فيها اجتماع هل فلان كافر أو ليس بكافر وسحبوا بعد ذلك التكفير على بعضهم Anul no. Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarwi Kala Fana syafi'iyu Yanhan nahya syadid Anil kalami fil ahwa Wa yakul Ahaduhum iza khalafa sahibahu Kala kafarta Wal ilmu innama yuqalu fihi Akhtata Wa anul Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Hakam Kala Kala li syafi'i Ya Muhammad In saalaka rajulun An syain minal kalami Fala tujibhu فإنه إن سألك عن بية فقلت درهما أو دانقًا قال لك أخطأت وإن سألك عن شيء من الكلام فزلت قال كفرت نعم حد الخوف من هذه السائل لأنها لأنه تترتب عليها أشياء كثيرة ويقول بعضهم إذا سألته أو إذا سألك عن بية تقول درهم وأخطأ يعني أين الديان الخطأ في الديان الخطأ في باب المعتقد لكن لو سألك عن شيء من هذه الأهواء وعن شيء من الكلام فزللتها سيقول لك كفر، سيقول لك كفرت ولذلك هؤلاء يقولون مثلا من قال إن الله عز وجل يرى يوم القيامة فهو كافر، لماذا قالوا شبهه بخلقه من قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا قالوا يكفر لأنه يقول بأن الله يزول عن مكانه وخلاه باطل ولذلك ذكر البخاري في كتابه خلق فعال العباد عن فضيل بن عياض قال إذا قال لك الجهني أنا أكفر برب يزول عن مكانه يعني إذا أثبت النزول قال فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء نعم قال الحافظ الذهبي رحمه الله Kutu, ini dalil, atas bahawa mazhab Abu Abdullah al-Shaafi'i, bahawa kesilapan dalam asal, bukan kesilapan dalam jati hadir dalam punggung. Nampaknya kita sudah. Oleh itu, pahitnya, mesti. Kutum, hafizahum Allah. Bab yang jatuh kepada Imam Shaafi'i, rahimahullah, dalam terjemahan orang ahli al-Ahwa'. عن أحمد بن خالد بن الخلال قال سمعت الشافئية يقول ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا كان يتشيع وفي هذا الباب يقول ما جاء عن الإمام الشافعي في ترك مناظرة أهل الأهواء الدخول معهم في جدال ممرضة من القلص ومثار للشبهات وبعض أهل باطل يقول كندوى طلاق أشلسان وقوة حجة ربما أدخل عليك شرا وبلاء ثم في مناظرتهم لفت لأنظار الناس إليهم وترويج لحالهم والسلف إنما ناظروا بعض أهل البدع في أوقات كانت البدع غالبة فاشية وأهل السنة في ضعف وقلة إذا كانت الصولة والجولة للسنة وأهلها فدع البدع تموت وأصحابها لا ترفع ذكرهم ولا تلفت أنظار الناس إليه حتى لو جاء تحدى ويطلب المناظرة بعد أن تبين الباطل دون أن تعرض له ولا تلفت أنظار الناس إليه انقذ الباطل وضينه وحذر منه لكن مناظرتهم فيها ما فيها في وقت تمكن السنة وأهلها لكن في وقت الضعف لمن كان أهلا لذلك الشيخ الإسلام يبين أن من الناس من عنده قدرة على بيان الحق، ليس عنده قدر على مهاجمة الباطل وتزييفه والرد على أهله ومن الناس أن يكون العكس، فما كل أحد يحصل من طلبة العلم أن يعرف الصيحة ودرس كتبا لكن لو جاء من يناقش أو يناضر أو يأتي بشبهات يتعثر، ما يستطيع أن يجيب، ما يستطيع أن يجيب مناظرات تحتاج إلى استحضار أدلة، تحتاج إلى ذكاء. إلا فهم إلى سرعة بديهة أخذ ورد وما سيمهلك سيورد عليك شبهة بعد أخرى فإلا كان الإنسان غير مستعد ويرى نفسه غير قادر على ذلك فيعرض عن هذا والأصل ترك الجدل والخصومة مع هؤلاء إلا في ظروف معينة نعم وعن ربي بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول المراء في الدين يقسى القلب ويرث الضغائن نعم. المراء الجدل يقول المناظرات يقسى القلب ويرث الضغائن الحداثة نعم قلت محفوظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نعم كل هذا مجمع عليه إلا أهل الشنّة الجماعة وهو من أصول اعتقادي أهل الشنّة الجماعة. عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيل بقاعة وينقص ثم تلا هذه الآية ويزداد الذين آمنوا إيماناً. نعم. وعن حرم على بن يحيى قال اجتمع حسن الفرد ومن صلاة الإباحي. عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر فاختصم في الإيمان فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول فعلى حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه وضعف مصلاق فحمي الشافعي حمي الشافعي يعني أن حصلت مناظرة بين حفص الفرد وبين مصلاق حفص الفرد على بدعة ومصلاق على غير ذلك ليس على ما هو عليه حفص الفرد لكن حفص الفرد على عليه يعني غلبه وحينئذ لما رأى الشافعيه ذلك حميا غضبا وتفاعلا تكلم بعد ذلك بالكلام الذي يرد فيه باطل هذا نعم فخمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه رحمه الله يقول الشافعي تقلد المسألة نتولها وقام ودينها قال وتقلد المسألة المسألة بالزيادة والنقصان في الايمان على أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد يعني لما أفهمه وغلبه كأنما طحنه فقال فطحن حفصا من فرد وقطعه يعني انقطع ولم يستطع ان يتكلم وهكذا العلم يتكلم الإنسان بالعلم ويكون عنده السلاح لكن إذا تكلم الإنسان وليس عنده علم فيضعف ولا يصلطع نواجي أهل الباطل ولا يزيف مذاهبهم نعم. كنتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله Bia'azami ayat yukhtaju biha ala ahlil irja. An Nabi Uthman Muhammad ibn Muhammad ibn Iblis al-Shafi'i. Qal, sami'atu abi ya'qulu laylatan lil humaydi. Ma yukhtaju alayhim, ya'ni ahlil irja. Ma yukhtaju alayhim, ya'ni ahlil irja. Bi ayatin ahajja min وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين ونفاة ويقيم الصناد ويوت الزكاة وذلك دين يقيمه المرجاة كما هو معدوم مرجئة الفقهاء أخر العمل عن مسمى الإيمان فقالوا إن الإيمان قول بالنسان واعتقاد بالجن آخر العمل عن مسمى الإيمان وأما غلاة المرجئة فقالوا إن الإيمان هو المعرف القلبية فقط. والكفر هو الجهل كما يقول الجهد صفوان فيقول الذين قالوا إن الإيمان أو إن الأعمال خارية لهم مسمى الإيمان وآخروها وقالوا إن الإيمان قول واعتقاد فقط واخرجوا العمل عن الإيمان قال أعظم آية احتجوا بها عليهم وأن العمل من الإيمان قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيما فسمى الله ذلك كله دينا قيما فأدخل الصلاة فأدخل الزكاة وأدخل العبادات والأعمال وهم يخرجون. نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في الذنوب التي دون الكفر وحكم أهلها في الدنيا والآخرة نعم وهذا فيه رد على من على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب هذا الباب فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب الكبائر والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورد عنه في هذا أشياء نعم An Rabi' bin Sulaiman al Muradiqal, akhbaran al Shafii, anhu khal, akhbaran Sufyan bin Uyainah, an al Zuhri, an Abu Idris, an Abuada bin al Saamit radhiyallahu anhu, khal, kuna magh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlis, fakal, bayoni ala allah tushliku bil Allah shi'ah, walla tasyruk, walla tazlu, wa qara alaihim al aayah, waqal, fman waffa min ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفرة له شهد الأوراق من أصاب شيئا من ذلك زنا سرط شارب الخمر قال فعوقب في الدنيا فهو كفرة له ما قال كفر خرج من الله ويقام عليه الحد ومن أصاب من ذلك شيئا فسأتره الله عليه فهو إن الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولو كان كافرا ما دخل في المشياء وكان إن شاء الله أفر له لأن الله تعالى قد قال بمشركين إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه بجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار نعم قال الشافعي لم أسمع في الحدود حديثا أبيل من هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدريك لعل الحدود كفارات للذنوب وهو يشبه هذا وه... وأما الكفر والشرك فلا يكفره الحد حتى المرتد إذا قمنا عليه حد الردة وقتلناه هذا لا يكفر ردته هذا حده في الدنيا ويوم القيام محلدين في النار لكن أصحاب الكبائر جناه شراب،, شراب للخمر فإذا قيمت عليهم الحدود كانت كفارة لهم وهذا يدل على أنهم مسلمون نعم وهذا أبين منه ثم قال من تولى عن الزحف لا متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة خبت عليه إلا أن يعفو الله أن يكون قد باء بسخط من الله نعم هذا يدل على أنه لا يرى كفره مع عظم ذنبه وعن الربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي قال في وصيته وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفو جل ثناؤه. من, خير أو شر من الشر الزنا والسرقة والتباهي الآخرة. وقال إن لم يعفو عنه دليل على أنه لا يراكفرو. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الله تبارك wa ta'ala Wa in taifatani minal mu'minina Aqtetaloo fa aslihu baynahuma Fa in bagat ihdahuma Ala al-ukhara fa qatilu Allati tabzi hatta tafiya Ila amri Allah Fa in faat fa aslihu فذكر الله عز وجل aqsitu Inna Allah yuhibbu al muqasitin كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف إذا لزمها اسم الامتناع وسمهم الله تعالى المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم فحق على كل واحد فحق على كل أحد دعاء وحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال ألا يقاتلوا حتى يدعوا إلى السلاح وبذلك قلت لا يبي لا يبيت أهل البغي قبل دعائهم لأن على الإمام الدعاء كما أمر الله عز وجل قبل القتال يعني يقول إن الله تعالى سمى المقتتلين مؤمنين مع الاقتتال من الكبائل تغطل أخاك المسلم تسفي دمه سمىهم مؤمنين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني معرف كابر من الكبيرة إلا أن الله عز وجل لم يكفرهم في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار فسمىهم مسلمين مع وجود الاقتتال ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال ألا يقاتلوا يجب ونصحتهم ومنعهم من ذلك قال حتى يدعوا إلى الصلح وبذلك قلت لا يبيت أهل البغي الفئة الباغية لا تبيت لا يهجم عليها على غرة ما نبيتهم نهجم عليهم في الليل ونستأصلهم ونقتلهم حتى ندعوهم أولا إلى الصلح وإلى الفئة قال لا يبيت أهل البغي قبل دعائهم إذ يحدث الرجوع وإلى الصلح وإلى ترك ما عليه قال لأن على الإمام الدعاء دعاء البغاث الذين يبغون على الإمام ويمتنعون ممن يكون لهم شوكة فلا بد أولا أن يدعوهم إلى الرجوع وإن كان عندهم شبه لا بد أن يزيلها عنهم ويرسل إليهم من أهل العلم يبين لهم قال كما أمر الله عز وجل قبل القتال نعم لأنه قال فإن ضغت إحداؤه مع الأخرى بعد ذلك أمر بالصلح مقاتل التي ترد حتى تفيئة إلى أمر الله نعم وأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهي مسمات باسم الإيمان حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فات لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أذن في قتالها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفي. Kata Rabi' al-Muslieman, kila al-Shafi'i, ar-Ra'i al-Muslima, yang tertulis pada Mushrikin dari ahli al-Kharbi, bila Muslimin ingin menggusuh mereka atau dengan keburukan dari keburukan mereka, apakah mereka akan menghapus darah mereka dan itu merupakan bukti untuk menghina Muslimin? Kata al-Shafi'i, yang dimurahkannya Allah, tidak akan menghapus darah Islam kecuali dia membunuh atau menghancurkan seorang ahli أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه برة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه طيب هنا الآن الشافعي رحمه الله تعالى يذكر مسألة الجاسوس هذا الآن يتعلق بمسألة الجاسوس الذي يجس للكاثرين على المؤمنين تجد هناك من المتحمسين ومن جماعات التي تنسب نفسها إلى انجهاد من الخوارج ومن مجراهم عندهم شخص يتجسس عليهم أو يتجسس المسلمين على المسلمين للكافرين حطمه عندهم قتل وأنه كفر وارتد وأنه صار زنديقا عن الفلماء بخلاف ذلك فنقول لماذا تجسس للكافرين هل لأنه يحب الكافرين ويتمنى هزيمة المسلمين يكره الإسلام تعظم أهل الشرك أهل الكفر ويريد غلبتهم على المسلمين بغضا للإسلام وأهله محبة الكفر وأهله هذا يكفر لكن من فعل ذلك يريد دنيا أو مصلحة أو يريد أن يقول له عندهم يد وفعل شيء من ذلك فلا يكفر وسيستذل حديث حاطة من أبي بلتعة ولذلك الأئمة الأربعة على هذا على أن الجاسوس لا يكفر عنده ذنب لا شك أنه عاصم وارتقم لكبيرة كونه يتجسس للمشركين يرفع لهم تقارير عن المسلمين يعطيهم أخبارهم ويقول لهم سيغزونكم سيهجمون عليكم سيغيرون عليكم على غرة يعني وأنتم في غفلة انتبهوا حذرهم نعم قال رحمه الله تعالى قال قلته بما لا يسع قال قلته بما لا يسعى مسلم علمه عندي أن يخالفه بالسنة للمنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر Fadzak Rasul Nafih. Kata, "Akbar Naf Sufyan bin Uyainah. An Amr bin Dinar. An Al Hasan bin Muhammad. An Ubayi bin Allah bin Abi Rafi. Kata, "Sambilk Alian. Kata, "Bagatna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana. Wal Miqudad. Wal Zubair. Kata, "Kata, "Mtalquu. Hatta taatu. Rawbat Qaah. Kata, "Nama. Kata, "Rawbat Qaah. Kata, "Nama. Kata, "Fain bhiha. Zainat. أرسله حاطب بن أيدل تعالى إلى أكفار قريش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يقبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالضعينة فقلنا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب في بعضها لا لنجرد النك. يعني إذا لم تلقي الكتاب قد ما عندي. فقال لها إلّم قالا لها علي المقداد إلّم تخرج الكتاب سنجردك من الثياب يفتش كل شيء حتى نستخرج الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب وقال ما قال عن وحده حين إذن أخرجته من رفيرتها ضفرت شعرها على الكتاب إلا طلع عليه أحد لما علمت أن الجد منهم فخافت نعم اخرجتهم من اقاصيها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن ابي بلقاء الى ناس من المشركين ممن بمكه يخبر ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت Walam akun min anfusihah Wakana man ma'aka minal muhajirin Lahum karabatun yahmuna biha karabatihim Walam yakun li bimakkata karabah Faahbabtu idh fatani dhalik An atakhida indahum yada Wallahi ma faaltuhu shakkan fi dini Walaridhan bil kufri ba'an al-islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Innahu padu sadaq فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله عز وجل قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا علو وعلوكم أولياء نعم <تصفيق> الله قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرخ الخكم باستعمال الظنون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطبا مع أنه جسة للكفار وأرسل لهم الكتاب وقال ما فعلته هذا شكا في ذيني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وذكر عذره وتأويله لماذا؟ فعلى ذلك ملحم له عليه فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال ما يدريك تعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم قال الشافعين رحمه الله تعالى في هذا الحديث مع ما وصفنا لا طرح الحكم باستعمال الذنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال الخطيب كما قال من انه لم يفعله شاكا في الاسلام وانه فعله ليمنع اهله ويحتمل ان يكون زلته لا رغبه عن الاسلام وتميل المعنى الاقبح كان القول قوله في ما احتمل في فعله وحكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ب... وحكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بألا لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب. نعم. يعني. طالما أن الأمر في احتمال. يقول لا يكون الكفر بالظنون. لا يكون الكفر بالظنون. تأتي تكفر في مسألة حل خلاف. تكفر بالظن. الكلام قد لا يكون صريحا بالكفر. يحتمل هذا وهذا. تتحمل أنت على أشواه المحامل. تستحل دمه. والإخراج من الإسلام. نعم. وهكما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بلم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب ولا احد اتى في مثل هذا اعظم في الظاهر من هذه لان امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينن في عظمته لجميع الاداميين بعده فاذا كان من خبر المشركين بامر رسول الله صلى الله بي امر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب, ما عاب عليه الأغلب أغلب مما يقع في النفوس ويكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه يقول النجس من صلى الله عليه وسلم قبل عن حافظ ما قال وما فعل ولم يحمل كلامه على المحمل الأبعد أن الرجل قد قال رضي الله عنه ما فعلت هذا شكا في ديني ولا رضا بالكفر عن الإسلام بكر عذرة تأويله فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل قد يكون أولى في أن يقبل عنه شيء من العذر في هذا الباب نعم. قيل للشافعين أفرأيت إن قال قائل إن رسول, الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق وإنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن, دماء وحقن دماءهم بالظاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل, عامل المنافقين على الله يظهرون الإسلام والصلاة والصلاحة وبواطنهم على خلاف ذلك فقد قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس Fa syiar al-zaahir. Nampak. Fiyyuqalulah. Qad alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an almunafiqin kathibuna wa hqan dima'hum bil-zaahir. Falu kana hukm Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqibin bil-ilmi b-sidqhih. Kana hukmuhu ala almunafiqina al-qatla bil Walakinnahu innama hakamah Fikullin billahir Watawalla Allah Azza wa Jalla minhumu sara'ir Waliala yakuna lihakimin Ba'adahu an yada'a hukman Lahu limithli ma wasabtu min Ila li ahli jahiliyah Wa kullu ma hakamah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fahu amun Hatta yati anhu dalalatun Ala anahu arada bihi khasan Au an jamaatul muslimin Alladhina la yumkinu fihim أن يجعلوا له سنة أن يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام ما ينحصه نقول هذا خاص بحاطة هذا خاص بفلان هذا ينطبق على فلان فقط فيكون ذلك عاما نصوص الكتاب والسنة العامة تفقى على عمومها فلا تخص إلا بدليل. وما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ولا يقال هذا خاص بفلان أو فلان فإن الشريعة لا تخص أحداً بحكم إلا ما دل الدليل عليه. نعم قلت محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذم العصبية والنعرات الجاهلية نعم هذا الفصل في ما جاء عن الإمام الشافعي في ذم العصبية تفاكر في الأحساب والأنساب والطعن في الناس بسبب ذلك ساب العرق اللون اللغة البلد تعصبات المذهبية الحزبية تعصبات البلدان والمناطق ونحو ذلك لكل أمور جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حبية الجاهلية وفخرها الناس أحد رجلين مؤمن تقي كريم على الله وفاجن شقي هيئ على الله وكما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أطاكم إن أكرمكم عند الله أطاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطى بعمله لم يشرع له نسبه وكم يعني من أمور جاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يدعوه أي كلهم وذكر منها الفخر بالأحساب والطمع في الأنساب يطعم في نسب هذا ويفتخر بنسبه هو أما أنا فكذا وكذا وأما أنت فكذا وكذا لا أكرم الناس على الله يأتقاه لقاطع النظر عن بلده ولونه ونسبه وحسبه وغير ذلك وإنما يفعل ذلك من كان فيه من خصال الجاهلية هذا الذي يأتي يقول لو أنت من البلد الفلاني وأنا من البلد الفلاني أنت نسبك كذا وأنا نسبي كذا وكذا هذه إنما يحتج بها ويقولها من كان في من شعب الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم قد من قال يا للمهاجرين يا الأنصار مع أنهم استخدموا, استخدموا ألفاظا مدحا شرع لقب المهاجرين لقب الانصار القاب ممدوحة شرعا لكن لما استخدموها في المعارات الجاهلية وفي إثارة شيء من الفتن قال لدعوة جاهلية وأنا بين أظهريكم دعوها فإنها منتنا ولم يقبل غالي نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى من من أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها وتتألف عليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة لأنه أتى محرما لاختلاف بين علماء المسلمين علمته في Anas, kluhum ibadul Allah Taala, laa yahruj ahdul minhum min ubuniyatih, wa hakhum bil muhabbiatil atuahum lah, wa hakhum min ahli taatih bil fadilatil anfaahum li jamaatul muslimin, min imam adl min imam adl, atau alim mujdhahib, atau muainin li amatihm wa qasatihm. Wadalikah an taatahulai, taat umum kathirah. فكثير الطاعة خير من قليلها وقد جمع الله تعالى الناس بالإسلام ونسبهم إليه فهو أشرف أنسى بهم يعني الشافعي يقول إن من أظهر العصبية فاسق مردود الشهادة فاسق مردود الشهادة ثم تكلم بهذا الكلام العظيم قل حق الناس وأقربهم أطوعهم لله والناس كلهم عباد الله الناس لآدم آدم تراب الشافعي يقول هذا وهو رفيع ف وهذا هو الحظ أن الناس جميعا عبيد الله وأكرم الناس عند الله عز وجل يتقاوم له نعم قال فإن أحب مرؤ فليحب عليه وإن خص مرؤ قومه بالمحبة ما لم يحمل على ضيرهم ما ليس يحل له فهذا صلة ليست بعصبية يعني و... يقول يعني فرق بين صلة كون الإنسان يخص قومه بمزيد نفع رجل مثلا قصط الله له في الرزق فيعطي أهل بلده أكثر لأنه من ذلك البلد صدقات ونفقات وعطايا هذا ليس من الجاهلية بخلاف الآخر الذي ينتصر قومه ويحتقر الآخرين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي ألا عجني إلا بالتقوى نعم وقال امرؤن الا وفيه محبوب ومكروه فالمكروه في محمد الرجل من هو منه ان يحمل على غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ مِنَ البغي والطعن بالنسب والعصبيه وَالْبُغْضَةِ عَلَى النسب لا على لا على معصيه الله ولا على فإن قال قائل ما الحجه في هذا قيل له قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا فإذا صار رجل إلى خلاف في أمر الله تبارك وتعالى اسمه وأمر رسول الله صلى Kana muqiman ala ma'asiatin la ta'wila fiha. Wala akhtilafa baina al-muslimin fiha. Wa man aqam ala mislih hadha. Kana haqiqan an yakuna mardooda Al-Qambaqin في الدرس نحن في ونكون إن شاء الله في الدرس الله ونذكر ب بي... نذكر بصلاة الأربع ركعات في أول النهار <تصفيق> التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكتك آخره لأن صلاة أربع ركعات <تصفيق> <تصفيق> في أول النهار يكفيك الله عز وجل شر بقية اليوم ويدفع الله عز وجل عنك ما لا تعلم ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إبادته أستاذ, استاذ بي ترجمة نصيحتكم الأخيرة باليوم حفظه الله تعالى Mendorong kita untuk sholat empat rakaat di awal siang dan belum bukan hadis yang anak Adam sholli li arbaan api awal in nahr akhirahu wahai anak Adam sholatlah untukku empat rakaat di awal siang aku cukupi engkau sampai akhir siang ini cukupi dari keburukan dunia dan akhirat ini mensuruh di dunia dan akhirat. mana jumpa <coughs>